الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل الكلام على الآية الثالثة من الباب السادس من كتاب التوحيد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بيانت هذه الآية أن من كان قبلنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جعلوهم أربابا من دون الله بماذا لم يسجدوا لهم ولم ينذروا لهم ولم يطوفوا بهم بل كان اتخاذهم ربا من دون الله تبارك وتعالى لأنهم قدموا أوامرهم وتشريعاتهم على أوامر الله تبارك وتعالى وتشريعاته فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن من اتخذ غير الله تبارك وتعالى مشرعا فقد اتخذه ربا من دون الله مر معنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية فاستنكر أن يكونوا عبدوهم من دون الله فقال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يعني نعم لم يكونوا يعبدونهم بالفهم الذي تفهمه لم يكونوا يسجدون لهم أو يصلون لهم ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما حل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم كنا توقفنا عند كلام الشيخ شنقيتي عليه رحمة الله في أدواء البيان يتكلم عن أن النظم التي تحكم الناس نظامان نظام إداري ونظام تشريعي فبيقول عليه رحمة الله اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك وإضاح ذلك أن النظام قسمان إداري وشرعي أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة يبقى أول نظام النظام الإداري اللي بيراد بيضبط الأمور على وجه لا يخالف الشرع زي مثلا القوانين اللي بتنظم شؤون العاملين في المصالح الحكومية زي مثلا قواعد المرور امتى نمشي وامتى نقف واللي عدي يبقى الغرم على ليه قد إيه وهكذا هذه أمور يراد بها ضبط الصالح العام وليس فيها أمر مخالف للشرع فهذا لا حرج فيه طالما أنه لم يأتي بشيء يخالف فيه الشرع يعني مثلاً ما نقولش اللي اللي يكسر إشارة يقتل ده خلاف الشرع ربنا تبارك تعالى أباح دم المسلم إذا ارتكب أشياء معينة ما نقدرش إحنا نزود حاجة عليها ولكن القوانين اللي فيها نوع تعزير بالمال أو غيره طالما أنها منضبطة بضوابط الشرع العام و. تضبط مصالح العباد سواء كان في مؤسسات الدولة أو في شوارعهم أو غير ذلك مثلا إن ما فيش صيدلية تبقى جنب صيدلية ملاسقة له لازم أكون بينهم أقل حجمية متر أو يزيد أو يقل دي كلها أمور بتضبط الصالح العام وليس فيها مخالفة للشرع فهذا لا شيء فيه قال وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوة أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث, في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوة أن نتعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوق فعلها بالإنسان ونحو ذلك فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معهم مشرع آخر علوا كبيرا يبقى الإمام الشنقيتي عليه رحمة الله بيوضح لنا أن النظام نظامين نظام إداري ونظام شرعي نظام إداري يرد ضبط الأمور إذا كان لا يوجد فيه شيء مخالف للشريعة فهذا لا شيء فيه مع أنه مخترع مع أنه جديد لم يأتي في القرآن ولا في السنة ومع ذلك طالما أنه لا يخالف الشرع فهذا لا حرج فيه وأما النظام الشرعي اللي هو بديل عن, عن الأحكام الله تبارك وتعالى وشرائعه من الحكم في أعراض الأعراض والأنساب والأبدان والدماء والأموال وغير ذلك بشرائع وقوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى فهذه هي التي تطبقها كفر بخالق السماوات والأرض يقول عليه رحمة الله الشيخ شنقيط أيضا اعلم أن الله عز وجل بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر بيوضح ان ربنا تبارك وتعالى وضح في آيات كثيرة الصفات من ينبغي أن يحكم ويقول قارن بين هذه الصفات وبين البشر الذين يشرعون للناس أحكام تخالف شرع الله هل تنطبق عليهم هذه الصفات أم لا قال فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام ربوبية سبحان الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه يقول أيضا عليه رحمه الله وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت وذلك في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان كما بيانه تعالى في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يفهم منه أن من لم يكفر بالطغوط لم يستمسك بالعروة الوثقة ومن لم يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق والياسق هذا قال هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواء فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل, لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء يقول ابن كثير في البداية والنهاية عليه رحمة الله بعدما نقل شيء من الياسق يقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين؟ بيقول إن اللي يسيب الشرع اللي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بديء بأي رسالة من الرسالات السماوية السابقة يحكم بالإنجيل أو الطورة مع أنها كتب منزلة حتى إن سلمنا أنها سلمت من التحريف لو نفترض إنه هيحكم بالإنجيل الذي فعلا أنزل من عند الله والطورة التي انزلت من عند الله لو حكم بها كفر لأن بعد الإسلام لا حكم إلا بالإسلام فيقول فما بالك من حكم بالياسخ اللي هو أصلا اختراع من اختراعات البشر ليس لا يمت إلى رسالة سابقة بيقول من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين التفريق الشيخ الشنقيتي الماضي في التفريق بين النظام الإداري والنظام الشرعي يبين لك اللي مش كل القوانين اللي بتنشأ من عند البشر تبقى محرمة وكفر واجب هجرها جملة وتفصيل لا علشان كده ممكن تلاقي في القوانين اللي بتحكم بها بلاد الإسلام الآن أمور لا حرج فيها يصح التحكم إليها والاحتكام بها والحكم بين الناس فيها قوانين الإدارية وغير ذلك وجزء هو اللي بيخالف شرع الله تبارك وتعالى وهو الذي يجب أن يحارب ويواجه ويفعل كل ممكن ومستطاع حتى تغير هذه القوانين إلى ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى بعض الـ الـ الـ الإسلاميين اللي دخلوا المجلس, في المجلس النيابي في الفترة السابقة لهذا الغرض حتى يمهدوا لشرع الله عز وجل أن يحكم كما أن هناك جهد في الباب الدعوي اجتهد أيضا أناس في الباب السياسي لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى أمر محمود ويحسب لهم والدستور المصري الجديد فيه من المواد التي إن استعملت استعمال جيد وإن وجد لها من يحولها إلى قوانين توافق الشرع كفيلة بأنها تغير هذا الوضع الكئيب علشان كده المجلس الشعب القادم ده أخطر مجلس شعب في تاريخ مصر كله على بعضه ليه؟ لأن هو اللي هيحول المواد اللي هي جات في الدستور دي لقوانين بقى نتحكم إليه وهل مجلس الشعب القادم قادر على تغيير كل القوانين السابقة التي تخالف شرع الله إلى ما يوافق شرع الله لا يوجد أمامه عقبة في ذلك فقط أن يوجد من الإسلاميين الذين يعني يعتنون بهذه القضية ويحملونها على أكتافهم ويفهمون الشرع فهما جيدا ولا يدخرون جهدا في السعي لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى يكون في يعني أغلبية والأغلبية دي ما تكونش مميعة للإسلام أو غير لا تكون حمل القضية الأولى عندها تطبيق شرع الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يوفق من نوى خيرا في صلاح البلاد والعباد بعد كده لنا فاتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق عليه رحمة الله تعالى في تحكيم القوانين له رسالة اسمها تحكيم القوانين رسالة صغيرة بيقول فيها إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلت ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين لعننا قبل كده إجماع اللي نقله ابن كثير عليه رحمة الله وغير من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الحكم بما بغير ما أنزل الله عز وجل كفر الشيخ محمد ابن إبراهيم عليه رحمة الله بيفصل بقى القضية دي وامتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر وامتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر يقول أيضا فانظر كيف سجل على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسق ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون يقول ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيرهم يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة يبقى أي حد هيحكم بغير ما أنزل الله يطلق عليه هذه اللفظة أن الفعل ده كفر طبعا إحنا قبل ما ندخل في القضية لازم نبين الفرق بين كفر النوع وكفر العين كفر النوع اللي أنا بحكم على الفعل كفر العين بحكم على الشخص فلما بقول الطو... الطواف بغير البيت الحرام شرك ده حكم على الفعل يبقى يطوف بأي شيء غير البي... الكعبة المشرفة يبقى ايه ده ال... العمل ده شرك طيب فلان الفلاني طاف بالبدوي هل هذا مشركا فعله شرك لكن هو نفسه خ... بقى مشرك خرج عن ملة الإسلام لا. الحكم على الأعيان لابد أن تتوافر فيه شروط وتنتفي منه موانع لازم يكون يعلم الحكم ولا يجهله مش متأول مش ناسي مش كبير مش صغير حتى يحكم عليه بالكفر لأن الصغير لو فعل الفعل الكفر لا يحكم بكفر لأنه لم يكلف بعد وهكذا كلام ان شاء الله سنذكره في آخر البحث فهنا بنتكلم عن كفر النوع عن الفعل نفسه بغض النظر عن الأعيان عن الأشخاص اللي بيفعلوا هذا الأمر هم كفار أو لا ش... حسب توفر شروط واندفاق موانع إن شاء الله نذكرها في آخر البحث فبيقول أن الحكم بغير ما أنظر الله كله كفر اسمه كفر ربنا أدام قال عريف القرآن كفر يبقى كفر لكن منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر نرى يقول أما الأول وهو كفر الاعتقاد اللي هو الكفر النقل عن الملة الكفر الأكبر ده أنواع فالكفر الأكبر اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى له أنواع وأشكال أورادها الشيخ محمد ابن إبراهيم في الرسالة بتاعته بيقول من باب التمثيل أول نوع من أنواع الكفر الأكبر في الحاكمية الأنواع الستة اللي أذكرهم أول نوع أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حقية حكم الله ورسوله أساسا يقول ربنا أساسا ليس له الحق أن يحكم ولا النبي صلى الله عليه وسلم له الحق أن يحكم في الدماء والأعراض والأموال ومعنى ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي يجحد أصلا حكم الله عز وجل في الأحكام الشرعية ينكرها قال وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا قطع السبوت فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة يبقى أول نوع اللي بيجحت حكم ربنا أساسا من الأساس ليس لله أن يحكم وليس للنبي أن يحكم ولعاذ بالله فهذا ما لا نزع فيه بين أهل العلم أن هذا من الكفر لا ننسى في أثناء الكلام في البحث أن نتكلم عن النوع الفعل نفسه أما العيان نتكلم عنها في آخر البحث إن شاء الله يقول من الثاني ألا يجحد الحكم بغير ما أنزل الله ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً هو مش هيجحد إن ربنا حكمه حق وله أن يحكم ولكنه يعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل يقول لك إن القوانين دي إن أحكام الشرع دي مناسبة للناس من 1400 سنة لكن دلوقتي مع التطور لا ما عادتش صارحة للزمان ولا للمكان والقوانين ال ال ال ال الوضعية اللي احنا بنحطها بقى من عند أنفسنا هي دي الأوفق ودي الأفضل وده الأحسن والعياذ بالله قال لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقا وإما بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث يعني يقول لك إما هو أحسن في كل حاجة أو في النوازل الجديدة الأمور الجديدة اللي ما كانت شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي نشأت عن تطور الزمن وغيره وتغير الأحوال قال وهذا أيضا لا ريب أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين التي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد هنا تفصيل بسيط بيفرق بين الحكم والفتوى بيفرق بين الحكم والفتوى بيقول ان الحكم سابت اما الفتوى هي اللي بتتغير بحسب تغير الازمن والاحوال اكل الميتة ايه حكمه في الشرع يحرم واحد في الصحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر جاع حتى اشرف على الهلاك وليس امامه الا ميتة حكم اكل الميتة بالنسبة للشخص ده يجوز ويجب ده يجب ده لو لم يأكل حتى مات يحرم عليه تمام؟ يبقى اللي تغير هنا الحكم ولا الفتوى الحكم سابت لكنها أباحها له الضرورة الضرورة هي اللي أباحت له فعل, فعل المحرم الضرورة اللي هي تنافي شيء من الضرورات الخمسة زي العقل أو النسل أو المال أو الدين أو الحياة تمام؟ فبيقول لك خلي بالك أن الحكم سابت في في جميع الأحوال حكم الفعل سابت أما اللي بيتغير الفتوى فيبقى المفتي اللي قال للرجل اللي في الصحراء يجوز لك أن تأكل الميتة ده ما غيرش شرع ربنا لا حكم شرع ربنا والحكم الأساسي السابت أن, إن أكل الميتة محرم ولكنه جاز لما وقع في حالة الاضطرار تمام؟ فبيقول وحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث فإن من قضية كائنا ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أن من معرفة مدارك الأحكام وعلالها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهمية أو أغرضهم الدنيوية إن تغير الفتوى بتغير الأحوال مش بالهوى مش بالشهوة لا ده بالشرع أيضا يعني الشرع هو اللي قال إن لما الإنسان يقع في حال الاضطرار تباح له المحرمات فترة حتى تزول حالة الاضطرار ثم يرجع الحكم إلى مكانه كان عليه سابقا قال ولهذا تجدهم يحامون عليها أي شهواتهم وأغراضهم الدنيوية ويجعلون النصوص طبيعة لها مقادة إليها مهما أمكانهم فيحرفون لذلك الكلمة عن وحين وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلى للمرعية والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال من المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يقولون إلا على ما يلاقي مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد. بيقول لك خلي بالك بقى أن اللي بيشرع القوانين الوضعية المخلفة للشرع مش بيعمل ال... ده مش تغير فتوى و أحوال لأنه بالهوى والشهوة ليس م... بمستند شرعي ذكرنا حالتين من الحالات اللي اتكلم عليهم الشيخ محمد ابن إبراهيم عليه رحمة الله الحالة الأولى من النوع الأول اللي هو الحكم غير ما أنزل الله النقل عن الملة أن يجحد أحقية حكم الله عز وجل ورسوله نوع الثاني أن لا يجحد ولكن يفضل حكم غير الله على حكم الله تبارك وتعالى ويقول أنه أحسن منه وأتم وأشمل النوع الثالث أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن يعتقد أنه مثله مساوي له فهذا كان نوعين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على التفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه النوع الرابع ألا يعتقد كونه حكم يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما انزل الله مماثلا لحكم الله هو شايف أن ربنا ليس له أن يحكم ولا شايف أن حكم غير الله عز وجل أحسن وأفضل ولا يرى أن حكم غير الله مماثل لحكم الله تبارك تعالى بل يرى أن حكم الله عز وجل ورسوله أحسن وأفضل ولكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله يعتقد ان المسألة لا يجب الحكم بما أنزل الله مع أنه أفضل وأحسن لكن الأمر إلي الإنسان يحكم بما أراده فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما لا علم ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمة من وجوب الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى الأنواع الأربعة دولة السابقة لا يشترط فيهم من المعتقدهم أن يكون حاكم رئيس دولة أو لا لا يشترط أي إنسان مهما كان يعني منزلته أو سلطاته لو اعتقد الاعتقاد ده حتى من غير تطبيق يكفر العزب بالله الكلام اللي اعتقاده كفري اللي لو واحد يعني مش الكلام ده ما حدش يفكر إن نتكلم كده على رأس المنظمة لا أي واحد فينا أي واحد من المسلمين لو اعتقد ان ربنا ليس له أن يحكم اللي اعتقاده كفري لو اعتقد أن حكم الله عز وجل غير غير الله تبارك وتعالى أفضل وأحسن من حكم الله اللي اعتقاده كفري من يعتقد أن حكم الله مساوي لحكم المخلوقين الاعتقاد كفري من يعتقد أن حكم الله غير واجب النفاذ ولا يجب الحكم بغير ما أنزل الله مع أنه بيقر إن هو حكم لا على أفضل من حكم المخلوقين أيضا هذا الاعتقاد كفري يزيد عليه في الشر إذا كان ممكنا وحاكم الناس بغير شرع الله وده النوع الخامس من أنواع الـ الـ الـ الـ من الأنواع الستة في النوع الأول اللي هو الكفر النقل عن الملة في قضية الحكم بغير ما أنزل الله يقول النوع الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهات بالمحاكم الشرعية جعل إن قاع المحاكم الوضعية زي المحاكم الشرعية زي ما دي لها مراجع ومستندات المحاكم الشرعية مرجعها للكتاب والسنة دي مرجعها للقانون الفرنسي والروماني وغير ذلك من القوانين المخالفة للشريعة قال فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع أيضا هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين ومن, ومن مذاهب بعض البدعين المنتسبين إلى الشريعة ونحو ذلك فهذه المحاكم الآن في كثير من أنصار الإسلام المهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة يبقى أشنع من الأنواع الأربعة أنه مش بس يعتقد هذه الاعتقادات لا يفرض فرضا على الناس يحرم عليهم أصلا التحكم لشرع الله تبارك تعالى ويحكمهم بغير شرع الله عز وجل فهذا أيضا كسابقي هذا النوع من الكفر الناقل عن الملة يقول فكما أن الـ الـ الـ الناس أو الإنسان لا يسجد، فكما أن الخلق لا يسجد إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحكي الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول كلمنا في الباب الثاني عن في الباب الأول في الآية الثانية عن التغوط وأن الطاغوت كل ما تجاوز العبد بي من معبود أو مدبوع أو مطاع وتكلمنا أن الطاغوت من الطغيان مجاوزة الحد وتكلمنا أن رؤوس الطواغيت منها الحاكم ال... الذي يحكم بغير ما الله والمبدل لحكم الله تبارك وتعالى ليه؟ لأن الإنسان حده الذي لا يجوز له أن يتجاوزه أن يكون محكوما بكتاب الله حاكما بكتاب الله متحاكما إليه فإذا تجاوز الحد وحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى فقد طغى فهو طغوت القسم السادس والأخير من الأنواع الستة قال ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم كثير من القبائل اللي هي بعيد عن العمران لها قوانين خاصة بالقبيلة والعائلة تخالف شرع الله تبارك وتعالى ورسوها عن أبائهم وأجدادهم ويعلمون أنها مخالفة للشرع ومع ذلك يحكمون بها وإذا جاءهم من يريد التحاكم يخيروه تريد الحكم بالشرع ولا الحكم بقوانين قبيلة الفلانية من قتل يقتل في شرع الله عندهم لا من قتل حتى لو عمدا طب ممكن يدفع ضعف الديه مثلا مخالف للشرع تمام؟ فيخيروهم بين ذلك يترسون ذلك من أبائهم وأجدادهم ويحكمون به ويحرصون على التحاكم إليه عند النزاع ابقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله لبقى دي الأنواع الستة اللي هي الحكم فيها بغير ما أنزل الله نقل عن الملة كفر أكبر بالله. طيب هل في الحكم بغير ما أنزل الله صورة ممكن يطلق عليها أن هي مش كفر أكبر كفر دون كفر كفر أصغر لا ينقل عن الملة آه صورة واحدة فقط ويبقى دي تكون في من؟ في الشخص اللي هو بيقر بأن حكم الله تبارك وتعالى أحسن من حكم المخلوقين ليس ذلك فقط بل هو في كل أموره يحكم بين الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى ولكنه في بعض القضايا يخالف هذا الحكم العام لهوى لشهوة لقرابة لدنيا لمال لرشوة يخالف هذا الحكم ولكنه لا يغير حكم الله تبارك وتعالى لو سألته حكم السارق يقول حكم الشرع فيه تقطع يده مش بس كده كل ما جلو إنسان سرق وانطبقت عليه شروط الحد يطبق عليه حد ويقطع يده ولكن يأتي واحد قريب أو من يدفع له مال وقد سرق يقول إن الحكم في السارق في السرق قطع اليد بس هذا الرجل لكن هذا الرجل لم يثبت أنه سرق الشهود اللي شهدوا عليه ليس عدول لازم عشان نسبة الحد يكون في شهود والشهود عدول موثقين ومناء زوديانة. يقول لا دول مش عدول فطبيعي الحاكم اللي بيحكم بالشرع لو جالوا ناس غير عادلين وشهدوا على إنسان بسرقة أو بزنا أو غير ذلك لا يقيم الحد على هذا الرجل بشهادة ناس في الساق فيسقط عدلة الشهود علشان يمرر القضية هذا الرجل لم يغير حكم الله تبارك وتعالى ولكنه تلاعب في القضية حتى يخرجها عن كونها حدا المفترض يحكم فيه بحد من حدود الله تبارك وتعالى الصورة دي ليست كفر بالله والكلام ده هو اللي قاله عبد الله بن عباس عليه رحمة الله إن انهم يحكمون يفعلون ما يفعلون ويعلمون انه ذنب عارف انه بيعمل حاجة غلط مش فاهم انه هو مش بيقول مش بيقول ان انا بعمل حاجة صح لان حكم غير الله تبارك وتعالى احسن او مساوي او لا يجب الحكم بغير ما انزل لا اعتقاده سليم بل تطبيقه الشرع سليم في كل القضايا، لكنه في بعض القضايا كثرت أو قلت، سواء كانت قضية واحدة أو عشرة، يتلاعب في أوراق القضية عشان يخرج القضية عن إطارها الصحيح. هذه الصورة ليست كفرا بالله تبارك وتعالى، غير يعني ناقلة عن الملة. يقول أما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنها معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاءا إنه ولي ذلك والقادر عليه في بعض الناس بتاخد قول ابن عباس إن لما ناس اشتكولوا إن بعض الولاء والأمراء بيخالف ويحكم في بعض القضايا بخلاف الشرع قال إنهم يفعلون ما يفعلون ما يعلمون أنه معصية وذنب ولم يكفرهم بذلك وقال كفر دون كفر يستدل بها على أن كل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر ليس كفر أكبر وطبعا كلام خطأ لأن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن في زمانه ولا بعده بقليل أحد حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام أساسا الحكم أصلا كان بشرع الله تبارك وتعالى فالفئة اللي كان بيستفت فيها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه, عنه عنهما أنه كان بيستفتأ في ناس بتحكم بالشرع وتخالف أحيانا لهوى أو لشهوى أو لقرابة أو غير ذلك فلا أحد ينزل هذه الصورة على الموجود في أزماننا من مجانبة شرع الله تبارك وتعالى بالكلية والحكم بغير ما بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى قلنا أننا في الأنواع اللي مرت كلها بنتكلم على على الكفر الإيه؟ كفر النوع وليس كفر العين طيب شخص فلان يحكم بغير ما أنزل الله كافر أو ليس بكافر أولا هذا للعلماء المجتهدين ليس لأحد الناس أن يحكم على شخص إنه كافر أو غير كافر من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما يجب على المسلمين أن يحتاطوا لأنفسهم وأن يبعدوا كل البعد عن رمي الناس بالكفر والفسق وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تكون تصدر من علماء مجتهدين فالحكم بتكفير إنسان إما حكم قضائي يبقى قدام قاضي من القضاء الشرعيين ويثبت عليه ما قاله من الكفر أو ما فعله من الكفر ويزيل شبهاته ويصر على ذلك فيحكم عليه بكفر قاضي من القضاء الشرعي أو في مناظرة من من هو لها أهل من العلماء المجتهدين اللي يستطيع إن هو يثبت لهذا الرجل أن ما هو عليه مخالف للشرع ويزيل شبهاته يبقى علشان شخص فعل فعل من الأمور الشركية أو الكفرية طف بقبر البدوي نظر لغير الله ذبح لغير الله حكم بغير ما أنزل الله فعل فعل من الأمور الشركية أو الكفرية هذا ينبغي أن تتوافر فيه شروط وتنتفي منهم موانع حتى يحكم بكفره الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشخص حتى يحكم بكفره ثمانية شروط العلم وطبعا ضدها يبقى اسمها موانع التكفير يبقى اللي يوجد فيه واحدة من, من الأمور دي من الموانع يبقى لا نستطيع أن نكفرها العلم ضدها الجهل الجهل بإيه؟ الجهل بإن الفعل محرم ولا الجهل بإن الفعل ده يؤدي إلى الكفر يعني لو واحد يعرف ان النذر الغير الله حرام ولكنه لا يعلم أنه كفر لا يعلم أنه يؤدي به إلى الكفر ويخرجه عن ملة الإسلام وفعل هذا الفعل مع أنه عارف أنه حرام هذا الرجل نقول بقى معذور بالجهل فما يكفرش لأنه ما كانش يعرف أنه كفر وأنه نقول لا غير معذور بالجهل لأنه يعلم أنه محرم الصحيح أنه يكفي لترتب آثار الفعل على الإنسان أن يعلم فقط أن هذا الفعل نهى الله تبارك وتعالى عنه فإذا فعله ترتب عليه آثاره يبقى اللي يزني ويعرف ان الزنا حرام لكن ما يعرفش أن في الرجم يرجم اللي يسرق ويعلم أن السرقة حرام لكن لا يعلم أنها فيها قطع اليد تقطع يده لأن ده اسمه جهل عاقبة ما يعرفش ما قال الأمر إيه لكن المطلوب توفره العلم بحكم المسألة وحكم الفعل فيبقى اللي يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن يغير الحكم أساسا مش زي الصورة اللي احنا قلناها كفر دون كفر ويعلم أنه محرم ولكنه لا يعلم أنه كفر أكبر لا ده مش جهل معتبر البلوغ لابد أن يكون بالغ الصغر ده مانع من موانع الكفر فيبقى لو صغير في السن فعل فعل كفر هذا لا يحكم عليه بكفره العقل ضده الجنون لابد أن حتى يحكم على الإنسان بالكفر أنه يكون عاقل القصد وضده الخطأ أنه يكون قاصد للفعل مش فعله خطأ يعني لو واحد مثلا جي يقول محمد رسول الله قال عليه ورسول الله خطأا ليس بكافر زلت لسان عفوا الأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه لكن لو واحد بقى قاصد كده يقول إن الرسالة كت تنزل على علي بن أبي طالب ونزل الوحي خطأ فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي خطأ على, علي المفترق كتنزل على علي بن أبي طالب فنزلت خطأ على محمد صلى الله عليه وسلم ده الاعتقاد الكفري يبقى من شروط التكفير القصد وعكسها الخطأ التذكر وعكسها النسيان يقول الكلام ده نسيانا وليس متذكرا للفعل يقوله يخالف الشرع ويفتقر اللي هو بيقوله ده هو اللي موافق للشرع نسيانا فقط فهذا أيضا من موانع التكفير قالوا من موانع التكفير الجهل الناشئ عن عدم البلاغ إنه ما بلغوش أصلا حكم الإيه الفعل قال من موانع التكفير الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والصغر والجنون والخطأ والنسيان والإكره والتأويل إن الراجل أيضا ما يكونش مكره يعني لو واحد ضرب حتى أشرف عن الموت حتى يسب الله تبارك وتعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم والعذو بالله فسفعل هذا الفعل فسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم تخلصا من هذا الضرب الشديد الذي يفضي إلى الموت هذا ليس بكافر كما فعل مع من عمر بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد حال قلبه قال مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فعد يبقى يشترط إن اللي يفعل فعل كفر لا يكون مكرهًا ولا يكون متأولا يفعل هذا الفعل بتأويل علشان كده الحكم على شخص بالخروج من الملة لابد أن يكون في حكم قضائي أو في مناظرة حتى تزال شبهات هذا الرجل يبقى علشان شخص يخرج من الملة لابد أول حاجة يكون يفعل فعل كفر تاني حاجة تزال شبهاته يناظر يعرف يعلم والشبهة اللي بيلقيها ترد شبهته فيها ويبين له الحقيقة فإن أصر بعد ذلك حكما بكفر إن شاء الله بقلنا المرة الـ الـ الـ الاتية جزء في بيان أن قضية الحكم بما انزل الله تبارك تعالى ترتبط بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأنها من أخص خصائص ربوبية وأنها تمس عقيدة التوحيد وأصل إيمان العبد ونكمل الآية الرابعة من الباب السادس المتعلقة بالشرك المحبة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتبارك